او كانت الشات عظيمة الضرع الشات ضرعها كبير ما فيها تصريح وانما لحمتها ثمة كبيرة فاشتراها يظن ان هذا اللحم لبن فحلب فما وجد لبن الا قليل وما فيها تصريح هل هذا عيب لا هذه خلقتها وما دلس البائع وانما المشتري توهم فتوهم المشتري ليس بعيب في المبيع مثل السياره مثلا المشتري توهم انها موديل كذا ولم يقل البائع مثلا هي موديل كذا يغشه فتبين له انها على خلافه توقع المشتري انها موديل 2001 مثلا فاذا بها موديل 99 فهل يردها لا لان توهم المشتري ليس بعيب لما لم يفحص ويتامل الا ان كان البائع غشه فعيب نعم لأن ذلك لا ينحصر فيما ظن فما ظنه المشتري يعني ظن المشتري بالسلعة ثم تبين خلاف ذلك فليس بعيب في السلعة لأن انتفاخ البطن لا يدل على الحمل فقد يدل على كثرة الأكل وانتفاخ البطن وانتفاخ البطن يكون للأكل فظن المشتري غير ذلك طمع لا يثبت له خيار لأنه هو الذي توقع هذا الشيء فلا يثبت له الخيار والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل انه جاء من الرياض بنية العمرة ولكنه نزل في جدة واقام بها ثلاثة ايام ثم احرم من جدة ودخل مكة محرما فهل عليه شيء والجواب نعم عليه لانه تجاوز الميقات بدون احرام فهو يقول انه تجاوز الميقات يريد جده ثم يريد مكه فالواجب عليه ان يحرم من الميقات بالطائره ان كان بالطائره او بالسياره ان كان بالسياره ويدخل جده ويجلس فيها ما شاء لو جلس فيها شهر فلا ضير عليه لكن يجلس محرم اخر جاء إلى جدة لا يريد العمرة نذكر الاثنين حتى يعرف الفرق بينهما جاء إلى جدة لا يريد العمرة وما خطر بباله فلما نزل بجدة واقام بها ثلاثة أيام وأقل او اكثر دعاه الشوق إلى مكة فقال ما يليق بني أن أعود إلى أهلي ولم يكن بيني وبين مكة إلا كيلوات بسيطة فأحرم من جدة ودخل مكة وقضى عمرته هل عليه شيء؟ هذا ليس عليه شيء لأن نية العمرة تجددت عنده في جدة فأحرم من جدة ولا شيء عليه الأول نيه العمره عنده من بلده ونزل جده وهو يريد العمره وبقي في جده اياما ثم احرم ودخل مكه نقول الواجب ان تحرم من قبل اخر نزل جده يريد المدينه هذا كثيرا ما يحصل من الاخوه القادمين من جهات بعيده ينزلون في جده وهم يريدون المدينه فحينما ينزل في جدة ما يتيسر له الذهاب إلى المدينة فتنشى عنده الرغبة الآن النية بالإحرام فيحرم من جدة ويدخل مكة لا شيء عليه لأنه حينما نزل جدة ما كان يريد مكة وإنما كان يريد المدينة فلم يتيسر له الذهاب إلى المدينة فتجددت عنده النية للإحرام وأحرم من جدة فرق بين من يمر بالميقات وهو يريد مكه يجب عليه ان يحرم حتى وان جلس دون مكه اياما فلا ضير عليه لكن يجلس محرم وبين من تجاوز الميقات لا يريد مكه فليس عليه شيء ثم تجددت عنده نيه الدخول الى مكه فاحرم من مكانه فلا شيء عليه يقول السائل رجل يعمل عملا يحرمه الشرع هل يجوز ان اعمل مع ابي في هذا العمل؟ لا يا أخي ما يجوز لك أن تعمل مع شخص يتعامل بالربا أو يتعامل بالحرام وأنت ترى هذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن في الربا خمسة المستفيد من عملية الربا اثنان وثلاثة تعاونوا معهم على الإثم والعدوان فاستحقوا اللعن المستفيد من العملية هو الآكل والموكل آكل الربا وموكله، والكاتب والشاهدان لعنوا لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان فمثلا أنت موظف عند شخص ما يأمرك بالحرام ما تطيعه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كائنا من كان الأب لا تطيع في الحرام وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا لكن لا تطيعه فيما حرم الله يقول السائل اشتريت شاتا من رجل وذهبت بها الى البيت وبعد ثمان ساعات ماتت واكتشفت بعد موتها ان بطنها منتفخ هذا لا يخلو ان كان فيها المرض قبل ان تشتريها وتستطيع اثبات ذلك بشهود ونحوهم فلك قيمتك لأنه غشك وباعها عليك مريضة أما إن كنت لا تستطيع إثبات أن هذا المرض من قبل أن تشتريها يمكن حدث فيها اخيرا بعدما اشتريتها مثلا اصيبت بهذا المرض فليس لك حق استرجاع القيمة يقول السائل أديت العمرة وأريد أن أزور المدينة وأرجع بها لعمرة عن والدي فهل أكون متمتع إذا انتظرت إلى الحج نعم إذا سافرت للمدينة وأردت العمرة عن ابيك أو عن أمك أو عن أي شخص أو عن نفسك وكان إحرامك بالعمرة في شوال يعني من يوم العيد إلى الحج كل هذا هذه أشهر الحج تكون متمتع إن أقمت إلى الحج وإن أتيت بالعمرة في شوال ثم سافرت إلى بلادك بعد هذا فأنت في حل إنما المتمتع هو من أحرم في أشهر الحج بعمرة وجلس في مكة إلى الحج فعليه هدي التمتع وهدي التمتع كالأضحية يأكل منها ويهدي ويتصدق وهو هدي شكر ما ينبغي للإنسان أن يتهرب عنه لأنه شكر لله أن يسر له نسكين في سفرة واحدة فمن سافر خارج الميقات ثم رغب في العودة إلى مكة فيحسن أن يعود إليها بعمره حتى وإن كان سفره دون الميقات مثلا إذا سافر إلى جدة ثم قضى غرضه في جده وأراد العودة إلى مكة فيحسن أن يعود إليها بعمره يقول السائل بلد ما صامت رمضان بناء على الحسابات الفلكية فهل يجوز لشخص من هذا البلد أن يخالف بلده ويصوم مع بلد تصوم لرؤية الهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فالحكم الشرعي هو الصيام لرؤية الهلال والإفطار يعني العيد شوال لرؤية الهلال ولا يجوز للمسلم أن يخالف أهل بلده إذا كانوا يعتمدون على الرؤية لأن الخلاف شر ولا خير فيه أما إذا كان أهل بلده هم المخالفون ما يعتمدون على الرؤية ولا يهتمون بها وإنما عندهم حسابات وقبل دخول رمضان بخمسة أيام أو ثلاثة أيام يقول يوم كذا هو اليوم الأول من رمضان هذا خطأ وما كان السلف يفعلون ذلك إنما ينتظرون متى راوا الهلال لأن شهر شعبان قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين يوما فما يدرى عن دخول رمضان حتى يرى الهلال في المغرب فإذا رؤية الهلال عرف أنه هل رمضان فإذا كان أهل البلد لا يهتمون بالرؤية وإنما بحسابات فللمرء أن يخالفهم لأنه لا يعتبر هو مخالف هو على السنة وهم المخالفون فالجماعة هم الذين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان واحد فهو الجماعه يقول الله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين أمة وهو واحد عليه الصلاة والسلام لكن إنه هو على الحق وهم كلهم على الباطل يقول السائل مسجد يقع بجوار مقبرة وعندما تم التوسعة المسجد أصبح هناك باب في المسجد يفتح على المقبرة مباشرة فما حكم الصلاة في هذا المسجد ما يجوز أن يكون المسجد مستقبل القبر القبور لان استقباله إياها يوجد في نفوس المصلين أنهم يستقبلون القبور وهو وسيلة من وسائل الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحيا والذين يتخذون المساجد على القبور ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور فتكون المساجد بعيدة عن القبور والقبور بعيدة عن المساجد وإذا تقارب وجد في نفس المصلي شيء من الميل إلى القبر أو إلى صاحب القبر واذا بني المسجد على القبر او القبور فلا تصح الصلاه فيه واذا ادخل القبر في المسجد المبني فيجب ان ينبش القبر ويخرج عن المسجد يقول السائل هل دعاء القنوت يكون في ركعه الوتر ام يكون قبل الركوع يجوز دعاء القنوط قبل الركوع وبعد الرفع من الركوع والحمد لله فالامر فيه سعه ورد هذا وهذا يقول السائل سحب الدم من الوريد للتحليل هل يفطر الصائم ما دام انه للتحليل يعني غالبا يكون شيء يسير فلا يؤثر على الصيام ان شاء الله يقول السائل ما حكم قراءه الفاتحه على روح الوالدين هذا لا يجوز قراءه الفاتحه على روح الوالدين او نحو ذلك او روح فلان او روح علان هذا ما ورد ولا ينبغي للمسلم ان يفعل او ان يتعبد لربه جل وعلا بشيء لم يرد وإنما لو قرأ القرآن مثلا وإهدا ثواب قراءته هو لوالديه أو لغيرهم هذا محل خلاف بين العلماء بعض العلماء أجاز ذلك وبعضهم لم يجزه فرق بين أن يقرأ المرء ويهدي ثواب قراءته لأنه قرأ واحتسب وله أجر فاهدى ثواب قراءته وبين أن يستأجر شخصا آخر يقرأ القرآن لوالديه هذا لا يجوز ولا يهدى شيء لأنه إذا استأجر شخصا يقرأ القرآن بكذا ريال مثلا فالقانع هذا ما له أجر لأنه قرأ من أجل هذه الدراهم والقارئ من أجل دراهم ماله أجر فماذا تهدي أنت إذن تصدق بالمبلغ الذي تريد أن تستأجر به قارئ تصدق به عليه أو على غيره يكون لك أجر أو لوالديك إن شاء الله لكن إذا استأجرت من يقرأ فالمستأجر ماله أجر فماذا تهدي إذن يقول السائل شربت الماء قبل بدء الأذان بلحظة وعندما قال وعندما شرع المؤذن في الأذان شربت وكنت أظن أنه جائز حتى الانتهاء من الأذان فما حكم صيامي لا بأس عليك إن شاء الله لأن الغالب أن المؤذنين لا يؤذنون عندما يرون الفجر عند طلوع الفجر يحتاط يعذن قبل الفجر بشيء يسير فشربك حال الأذان لعله لا يؤثر إن شاء الله والأصل معك لأن الأصل الليل فمن شرب شاكا في طلوع الفجر فلا شيء عليه بخلاف من أكل شاكا في قروب الشمس فعليه القضاء لأن الذي أكل شاكا في قروب الشمس الأصل النهار وما زال النهار ولا يزول الا بيقين بخلاف من اكل شاكا في طلوع الفجر فهو يقول لعل الفجر ما طلع ويأكل فلا حرج عليه حينئذ و الاكل والامتناع من الاكل ليس منوطا بالاذان وإنما هو منوط بطلوع الفجر فاذا عرفت ان المؤذن مثلا يؤذن عند طلوع الفجر عندما يرى الفجر فلا يجوز حينئذ أن تأكل وإذا علمت أن المؤذن يؤذن قبل الفجر بقليل فلا بأس أن تأكل حتى يطلع الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعكم بلال من سحوركم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم يقول الراوي وكان ابن أم مكتوم أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت يقول الراوي وما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا بلال يؤذن يقول الرسول بليل ثم ينزل مع ويصعد ابن أم مكتوم يصعد بعد طلوع الفجر فما بينهما إلا شيء يسير ومع هذا يقول عليه الصلاة والسلام لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم يقول السائل رجل مريض ولا يستطيع التحكم في البول والبراز وفي إطلاق الريح بالاستمرار هل, مت هل عليه الوضوء عند كل صلاة أم ماذا يفعل هذا معذور في مرضه ولكن عليه أن يتطهر عند دخول الوقت ويصلي بوضوعه هذا الفرض الحاضر والنوافل فإذا خرج الوقت يلزم أن يتوضا وضوءا جديدا يتوضى لكل صلاة وينوي بوضوءه استباحة الصلاة ما ينوي رفع الحدث لأن حدثه لا يرتفع يتوضا ثم تخرج منه الريح فحدثه لا يرتفع وانما ينوي استباحه الصلاه وهذا يلزمه ان يتوضا لكل صلاه فاذا توضى مثلا لصلاه العصر فيصلي به العصر والنوافل قبل العصر ويطوف به بعد العصر مثلا ويمس به المصحف بعد العصر حتى تغرب الشمس فاذا غربت الشمس حينئذ انتهى وضوءه السابق وعليه ان يتوضى للصلاة المغرب وضوءا جديدا يقول السائل انا معتكف هل يجوز ان اذهب الى البيت واتسحر او احذر الطعام المعتكف له ان يذهب الى البيت للحاجة ليحضر الطعام او ليأكل اذا لم يكن يوجد عنده من يحضر له الطعام ولا يسمح له بدخول الطعام المسجد مثلا يأكل في داره او يتوضا او يقضي حاجته ولا يتعوق ولا يتأخر اكثر من قدر الحاجة يقول السائل اذا كانت المراه حائض وطلقها زوجها هل الطلاق يجوز ام لا يجوز الطلاق في حال الحيض محرم ومعتبر يواخذ به فاذا كان الطلاق طلقه واحده او طلقتين فيلزمه ان يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء ان يطلق طلق ولا يجوز له ان يطلق حال الحيض فان اوقعه حال الحيض يواخذ به ويؤمر بالرجعه اما اذا طلق حال الحيض بطلاق الثلاث فيحرم عليه ذلك ويواخذ به ولا تحل له الرجعة يقول السائل انه متزوج ويوجد مشاكل بين زوجته وامه فماذا يفعل حاول التوفيق بينهما وتقريب وجهه النظر والا فابعد الزوجه عن امك ولا يلزمك ان تطلقها ما دام لك منها اولاد وحتى وان امرتك امك بطلاقها فلا يلزمك أن تطيعها يقول السائل أنه معتكف ويذهب للسكن لتغيير الملابس وإحضار الطعام فهل اعتكافه صحيح؟ اعتكافك صحيح لا بأس إذا كان خروجك للبيت للحاجة لإحضار الطعام ونحو ذلك فلا بأس بهذا يقول السائل ادفع زكاة مالي في باب الدعوة الى الله عز وجل باعتبار ذلك في سبيل الله وذلك بسبب غفلة الناس غفلة غالب الناس عن هذا الباب فهل فعل صحيح ام خطأ الزكاة ما وكل الله جل وعلا بيان اهلها لملك مقرب ولا لنبي مرسل بل سمى أهلها وهم اصناف ثمانيه قال تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانيه اصناف وكلهم معروفون ما عدا في سبيل الله جمهور العلماء على ان المراد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله ويرى بعضهم ان كل طريق من طرق الخير فهو في سبيل الله لكن هذا قول مرجوح والاحوط للانسان في زكاه ماله أن لا يخاطر فيها يدفعها إلى, إلى شيء فيه خلاف فدفعها للدعوة إلى الله هذا محل خلاف وكثير من العلماء يرى أنها لا تجزئ وإنما الدعوة إلى الله جل وعلا يدفع من الإنسان صدق التطوع وأما زكاة المال فالله جل وعلا حدد أصنافها أنت تصرفها الى غيرهم لا خذ بما جاء في كتاب الله واتبع جمهور العلماء يقول السائل جئت من مصر للعمرة ونزلت الى المدينة ثم احرمت من ابيار علي واعتمرت فهل علي شيء لا ليس عليك شيء ما دمت قدمت الى المدينه من اي جهه كانت واعتمرت واحرمت من ميقات اهل المدينه فلا شيء عليك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمره مثلا انت جئت من مصر تقول ميقاتك الجحفه لكن جئت للمدينه اصبح ميقاتك ميقات اهل المدينه جئت من الرياض مثلا ميقاتك السيل لكن جئت عن طريق المدينه اصبح ميقاتك ميقات اهل المدينه لقوله صلى الله عليه وسلم ولمن اتى عليهن من غير اهلهن انت من